فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المُمَّمِّين. تابيرون ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاء الله شديد العقاب ما من أو تركتمها الذي يذل الفاسقين وما Mä والله وما كل شيء قاضر ما oro <risa> وَمَا آتَاكُم مِّن رِّزْقٍ فَهُوَ جَزَاءٌ مَّا كُنتُمْ فِيهِ الله شديد العقاب للفقراء وآلهم يبتغون فضلا من الله ورضا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِنْمَا أُوتُوا وَيُؤْفِرُونَ عَلَى ولو كان بهم خصاصا وَمَن يوق شؤح نفسه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في اَمَا نُفِرَّ لَنَا وَلِيٌّ وَمِنَ الَّذِينَ نَرْسَفُونَ بِالإِيمَانِ وَلَا تَنْجَسِ قُلُوبُنَا غل فَلَمْ تَرَ إلَّا الَّذِينَ مَا فَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخُرُجَنَّ مَا كُمْ اِن اُخْرِجْتُمْ لَا مَخْرَجَ لَنَا مَعَكُمْ وَلَا نُقِيمُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُتِلْتُمْ لَمَخْرَجٌ والله هو يشهق انهم لكاذبون لان اخرجوا لا ينخرجون معهم ولئن قُتِلُوا لا ينصرونهم ولئن صورهم ليولن ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شثا ذلك بأن نَغْمُ قَوْمٌ لَا يَقْتُلُونَ كَمَا تَنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ قَرِيبًا لا قو وبل أمرهم ولهم عذاب أليم كما فعل الشيطان إب قال للإنسان اكفر فلما كفر وقال إني بريء منك إني أخاف الله Ah, <laughs> لَمَّ لِغَضِبٍ تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُ ولا تكونوا كالذين نسوا الله أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن فَخَصَّ بِعِنْ مِنْ قَصِيَّنَ وَذَلِكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِ لأن لهم يتفكرون هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ايو شيرينكور والله الخالق البارئ المصور له الالماء